بسم الله الرحمن الرحيم عما يتسابلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ما كلا سيعلمون فلم نجعل الأرض مهادا والجبال أرتا وخلقناكم أزواجا وجعلنا ربكم سباتا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لفاسا وَجَعَلْنَا نَهَارًا وَمَا شَاءَ وَبَنَيْنَا سبعا سَبْعًا شِدَادًا وَبَنَيْنَا فَوْقَهُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِقَايَةً وَهَاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً فَجَعَلْنَا لَهُ بِهِ وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ ان يوم الفصل كان ميطاتا يوم ينفع في الصور فتأخون أفواجا السَّمَاءُ السماء فكانت أبوابا. وَسُيِّرَتِ وسيرت الجبال فكانت سرابا جَهَنَّمَ جهنم كانت مرصاجا للطارين مآبا اللابسين فيها أحقابا لا فيها أحرابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقاً, وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانونا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا حذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إِنَّ للمتقين مفاسا حجائقا وأعنابا وتواعب أترابا, أترابا وكأسا ذهاقا لا يتمعون فيها لغا ولا كذابا جساء من ربك عطاء حسابا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 يوم ينظر المرء ما قدمت جداه ويقول الكافر يا ليتني لي كنت ترابا